وتارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عزة للمستقين الذين ينفقون في السراء والصراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله تَسَافَرُونَ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَجَنَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ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 وَعَلِمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَسْتَغِيثَ مِنْكُم شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ